أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم و أي إمان دار عجائب قرتي با تَيش حاله وكَسَيْفَهَا أَوْمَرُوهِ <تصفيق> تَوَلَّا <تصفيق> يعني بشت آخو كريا الدين خوده بشت آخو كريا حقية بشت حقية بوهات يديار ناسي و زاني حقية بشت آخو كري و باوري إنا يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم و أي عجائب قرتي با پیش حاله وكَسَيْ شوف دیمرو حقی و راستی بوده دیار کردن و دیناشید و بشینید بشتاق هود کدی. این هف که حق و رک راست بوده دیار کردن بشینید سر سرکت خار، مشت سرکت شیطانی، مشت سرکت خراب و خرابیه با خوهل بچه تو دی حقیه و دی راستیه و دی راس دیار دیار دیار ومفسر سبب نزولها قلت يا ابا سر وليد بن مغيره يهات يا خاله كى اختاروجك بيعمارس الله عليه وسلم اف وليد بن مغيره نصحت كلي ودعوت قال كلي وبالقران باخاندي وقالك بيعمارس الله عليه السلام بيوا بك ودين بو كرو بلد لي شيرين كرب ان وليد بن دیار برناف دل خدا حس کر ایمان بینی تو باریه بینید و حس کر بیت سر رکا حق و رکا راست پشتی هنگی بری اعلان کد و بری درستی همیشن هزراخو و و دل خوب کوم کسر هنده کو ایمان بینید بی و اعلان کد برادر که وی گشته گوته و من نظانی که تو ده بسرمان ایمان اینی و ده چی اصد دینه پیانبری صلی اللہ علیه وسلم و ده توی درست درابی دین باو باپیرات خوهی لی بسر دینو با باو باپیرات خوه بمینه او دین حقه او دین راسته اف دین نیه حاتیه داره و گوتی ها که تو آخرت بترسی و پیغمبری صلی اللہ علی وسلم و محمد صلی اللہ علی وسلم تو ترسو اندر عذاب جهنمی بشتا که ایمان نیلی چه جهنمی و عذاب جهنمی از بدل دار و هاو نخوشی و نیا بلو بمن بدوني از تحمل ايكم برانباري تا وطو ناجده تا وطو برانباري هنده ايش قتا واليد بن مغيري ده هنده بو رب دامن وطو مواليب دامن قتا از دي رجع قيامة تحمل عذاباتكم وبل از بدل تا بي ما عذاب دا برانباري هنده رب العالمين قتا بيانباري صلى الله عليه وسلم قتا عجيب گرتبا بي يا محمد صلى الله عليه وسلم بيش بيش بيمرو بيبه الَّذي تولى و نیا هموجویی و بهاتی دیار کردن پشته که بسته خوک دیه و ایمان و باوری نه اینای و نه وسیم نزولی داوماتی دیار کردن تا خرابیا برادر خراب و تاثیر برادر خراب که چند مروریت ذکر کرد، چون جوانید به نمایید دلیکو داره بو و گمش بو کناعته که افاضه عبادتی صلی الله علیه و سلم یا حق و یا راسته و اما برادری و نکر، اون برند مروری بسرمان هموگفتی یا و وقتی سبک داد برادر خو اید باش بر می‌دانه باشیه بر می‌دانه خیره بر می‌دانه واقع حق. اوه برادر خراب دیو مرف خود دیر کرد همه مگه سبب ابُ خرابی آمرویی. کل برشند آیات کشرب عرض عن ذکرینه. یعنی حتی جرت قل و نقره و قل و نر و بنرنه و بشت بشته خوب که میکسی اوه و سديني حق نياه سديني راس نياه اشتنا خوبكي نخو دي زرارتا دات و خرابيتا دات وليد بن مغيرة ده بصر ماهن بيت اما برودرين ونكر وني او بسبب اشتنا ديني بابا بلد خودهيلي ونيا او هنك احفتن بكرن وشياء ونيا وليد بن مغيرة سرابت و اعطى قليلا طب العالمين بحسيها الوحسيوية وليد بن مغيرة اشتوا اعطى قليلا يعني هندك مال دافي مروفا واليد بن مغيرا عندك بأره وإتفاق اتفاق كو براداري بي رجع قيامته بدل شده جهنمي ده كو براداري بي قلتتى از بدل شده جهنمي ده از تحمل عذابتك رجع قيامته هنده بأره بدامه، هنده مالي بدامه واليد بن مغيرا عندك دهي بس كيم دهي يعني أغلب مالكه ندهي كيمك دهي وأك ده ويدش اك ده يعني بخيله ومنعه يدي ندهي وما لدينا دائم وما أفعادت همو كافره كيه هكذا هنده جاره هنده جتباشش لالي هبي آن جيه كي دائم وني أعطى قليلا تبيني بيشكا فايده يو لالي هاي من جيه كي مدحيد پیغمبری كران صلى الله عليه وسلم وني اكل ود رابط كتبه كي شكت وني عظماء الدنيا عظماء العالم وني أنا في پیغمبری صلى الله عليه وسلم لكتا نوف دائم أعطى قليلا بيشكا هیچ اکر چطه اکی ونی هم جز اکی دی مدحید پیانبری کسا الله عليه وسلم و سلام دی مدحید دین ایسلامی کتا جه اکی رابطنه و اکدار و اغلبی دیش چلید کت؟ این کاریه لید کتو باریه پیناهیدید و اند مروی هم تی بیا واجت دانه پی سره قال چید هم بسرمان ونی هم نا به تو سره چی انگل مدید ونی هی که کافر پیچه اکر اکی دید ونی لأنك او هاري ما او دجمنه خدي هاري ما او دجمنه بيغمبريصلى الله عليه وسلم هاري ما او دجمنه اسلامي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء نوعت بیشتر شد ونلا ایلهای الله وشد ون محمد رسول نوعت باری به همون چیکی میاد که پیامبری الله و علیه و سلم. آمانیه که دیجیا که درباره توانی عالم که یه چت دنیا یا وی علم دنیا یا ویاه دهیت بسم الله ایرا اسلامه درباره 1400 صلاب ما فلان چیست فلان حقیقت علمیه کشف کردی. همیشه مولع عالمه ی جالک زیره که کافره مشکه ویاه ایکید که دشیری درباره عالمینی دار ویاه بویه بس افه ویاه اعتراف فیندیک وينيا يعتر وينيا إنكار هزارات حضارات اشتدش كاتي يا قرآن يقولي وفعم صلى الله عليه وسلم ونمر ببصرمان نبي باشتنا نبي سر يفك شيء رب العالمين سبحانه أعطى قليلا وأكده كم في مربي كم ونья كم إيمان ديني تباري ديني تؤو ددي بيت ونья دفاع الإسلام بكت وأغلب الوش ونья باري بينا ديني تو تدرو انت دري ودها ودي دين الاسلام. عنده علم الغيب فهو يرى رب العالمين هر بحسي في, في وليد بن مغيرة يعني شهر كافر كدية چونك آيات بحسيوينه وسارويتهاتين أخاره عنده علم الغيب رب العالمين بجيد موظيم روغي كواليد بن مغيرة غيب ديتية و اللوح المحفوظ ديتية وظاني كده رب العالمين وقته حساب غال خالكيتك دي جطوف غالكت و دي چي غال هيتا كران و چي غال نايتا كران ما هو غيب ديت يا طبعا ها في استفهاما بو انكاريها يعني ليس عنده علم الغيب، يعني في چو غيب لا دين يا وليد بنو مغيرا يان هر كسا كدش هل بل رب العالمين بما قوتي عالم الغيب فلا يظهر على غيبي احدا عالم الغيب او غيبي ظانيت او اشتا ام نبيننو ام نظاننو ما ها قالنا بس رب العالمين كسيدنيا، إلا من ارتضى من الرسول، إلا كرب العالمين عندك أو غيب أخ وحبوب عن بركة فريك عليهم الصلاة والسلام، هم عالم الغيب بس رب العالمين بعند إل رب العالمين، وتشو غيب لالني عتبش جدوانيا، ما ويكير زاني كألف وهاتي، ولد بن مغير كير زاني كألف ملوفة هاتي، بطيه والله عند بارب دمن، أزر جك يا ماتي هي معذب من آبامش مکیده دو گوییه. ویکید دو نیا سعی کردی لوح المحفوظ قاواتی داره بی تجربه جای کردن. نمکانی بیار روز قیامتی. دو نیا وعفشت هایی کردن. قوای درست ایک بدال ایکی. بستن ناف جهنم داره. ماتش وعفشت ولوح المحفوظ دیتیه. قاواتی دارن بیسیه. هترابی دو نیا باوریه ام لم ينبأ بما في صحف موسى اين سبا بجد بيشيت يا غوتن كاش هاد بونيسين تشي رابامي ناف صحف موسى او كتاب او صحف يا صحف جمعة صحيفه يا ورقه لا بار ربع رابامي بو كرين عليه الصلاة والسلام. جهندك علماء يبدي يافا هربحسي توراتي يا رب عميبو موسى فلكي. وده كاش يبدي جدا صحف. صحف جدا وتوراتي جدا. هر أيك الوابيد تيجين صحف توراتة تيجين صحف من يا هندك دي جدا رب العالمين بو موسى فرايكلي عليه الصلاة والسلام. هاد دكتنا هاد دكت وحية ولا رب العالمين هاتيب بو في في كموسى عليه الصلاة والسلام. وجب في عمبري ما شرب رب العالمين قرآن بو فرايكلي. وتيشيو ده بوراي كي نم بيان برساله سلام سنه حديث فادو كن لرب العالمين هاتين وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ف عالم هركيت بيش دا ويمروي في تغيب لاني ني وتغيب نزانيش بزابو خو را بخو بسیار که ای کتفش د باور کرد تشویت هندک پاره دنایی مروی اوتا و کره عقیده لالی خوانده آوا بدالمشته جهنمید و دعاه دبام هالگیرید را بخو بسیار کرد و ربع آمین هی بچه را بخو بسیار کرد و صح کرد و یه لام یونبه یعنی مبنات یا چی تن محقق نبیه کا چهات یعنی بیسین ادناف و و کتاب و دو ناف و رقاه دو و ابراهيم الذي وفى و كتاب رب العالمين يبو ابراهيم افرا الكريم عليه الصلاه والسلام الذي وفى يعني او بيغمبره خده ابراهيم عليه الصلاه والسلام وفى يعني هاشتاق رب العالمين جوديه درستيه جيبجكلي وشو خمسوري منو تقصيده داناكلي ويدتانا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن هل كان ابراهيم بشيء عالم من ابراهيم عليه الصلاه والسلام امتحان كان كلمه وكان استرب العالمين بيات امتحان كان فاتمهن يعني درستي شيء كمان درست اه درستي بجي ابراهيم مدحت ابراهيم عليه الصلاه والسلام عبد الله بن بشي إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبهدأ إبراهيم كسبك إبراهيم ابراهيم جب جناكيا وبدرستي كاملة جب جناكيا فهند ابراهيم الذي وفى يعني او عليه والسلام او ب التوحيد ده توحيد كامل بيا، شو ما يتدنا بيا؟ الخبري كرنا المشرك أو الشركة أو كافر وكي كفرة، كسواء كإبراهيم عليه السلام، خبرينا كرية. الراجعات دنا في غنبرات ياخدا الواو مرأت رب عميد جباج جود كهم مجتهدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم مشتك, مشتك جوانترين. شوى يجيب أذكرين ما كير رب العالمين جود يباهن در رب العالمين مرحلة وياكرين وعفا بومشي أتدهاي فوائدك أول شيء رب ما هنجي رب العالمين ده مرؤوف يا قدر هو بالله رب العالمين يعني رب العالمين ما عباداتي بس بومبكان أو عبادات كات بلا جل ك الزوريش نبيت بس بلا بوخديب تنابيت بلا أو بدوبي عن الله عليه وسلم وقتنا في عبادتيش كات وقت من فيجيت كات بلا بجواني ورايكوبيكيب كات اني عف نفيجه دي بالله رب العالمين بلا منوف جالاكسونات هناك كات. اما او نفيجه منوتكاتيون او درك عاده سناته بلا ظهرك عات هناك سنات بلا دوبكات بس او دركعات بلايت جواب بن بخديتني ودي سنة بعمري بن صلى الله عليه وسلم افا نادي قدر يقول جرك جرك هبي لله رب, رب العالمين فهندي رامي بمدح عليه الصلاه وسلام بهند مفسر يقول ليش برتش ارهدا او لي بحسي ابراهيم انك عليه الصلاه والسلام شو دي ابراهيم بيش موسى ده وعلي الصلاه والسلام او بحسي موسى كبرش دي اني بحسي ابراهيمي كر چونكي صحف موسى كتابه موسى وصحيفات موسى عليه الصلاه والسلام بتربع على مين ابو غريكين اول مكيه مشورتر عليه الصلاه والسلام ابراهيمت كين قلنا هكذا كتب بو يد إبراهيم عليه السلام جل جل كيم أما موسى عليه السلام أو زور تربون وبلوطة تربون. نخبو تسلسلا بين قامبرة إبراهيم عليه السلام هيش وهذه الناف سورة الأعلى رضي من جهودها في إبراهيم وموسى قبل تسلسل أبي عمر ما شو ترب الناف رب موسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام شهاد بالناف <سؤال> فنادا رضي الله عنه مجموعة بونهد بجوتان أبيد ناف الصحف موسى وازرة وزر أخرى أبنى أجتهاتي قوتن ناف موسى وإبراهيم ما هو القرآن إجتهاتي السلام يعني ألا تحمل يعني كاز دسنادته تزير يعني وزيرة وزيرة أخرى يعني شو مرؤوفك؟ من هر مرؤوف هبيد هر كسرة كهبيد يا مرؤوفك في الدنيا نشيد جناح أي كدي دزته؟ موبش ده مرؤوفك في الدنيا تفلان جناح بك جناح تسر ملمن؟ وأز درجات قيامات تحمل حمل عذوتك؟ أز درجات قيامات بدل تجمعنا ملا؟ أفشتنية ألا تزير وزارة وزرة أخرى؟ يعني شو جرى كاس نشيد؟ العالمين ناف صحف موسى دا وصحف إبراهيم وناف قرآن يدى شفر رب العالمين ما قلت كاس قناح كاس هل ناو قريد وكاس عقوبة كاسيش هل ناو قريد وكاس ناو بدا كافيل بكاسيش هل جناحه قناحا دا وناف جهنم هل تزير وزيرت وزير أخرى تحت الدنيا <تصفيق> مبارد وكي تحت مثلاً الله تزير وزارة أخرى يعني تشجُّن أحد الجناح الجديد هناك يعني جناح مصترنة. لا لا بتحسين الدنيا. من نادي كنا بهذا. سؤال مفاسرَة. أنت من فاقدين يقول تَعْلَّه تزير وزارة الميزا أخرى يعني كَسَجْ ونيا تزير يعني تحمله. وزارة يعني نفس هل نفسك هبيت وزارة أخرى يعني جناحه أي كديد أسناده ذي. نیا و نارو بدو نیا تحمل عقوباویش ناکت و نیا بشتی از کفیلم از رجایمته دیم عقوبدان از رجایمته بدتا دچمه جهنمیدا ربط عالمیه بجید کس بهندی ناکت هر ایک رجایمته آو گونهت ویکرین دعیقابو واخود هر مرور وگی چگونه کرینات منعکت او بنا کرید در رجایمته عذاب و عقابو وان ليس للانسان الا ما سعى برامبري وشرب العالمين بودي شتوا شو عمل صالح نا قيدم روبي ني بري من فيجا بكد نوجد وناغان من يوان صدقه يك قد من يرجى قيامته اولاء تحسب كرم من او بس ذكر يا اخو ديب بمن هل هو براممي بودي بنعش كاس نشد بنح وكاس كاس نشد أفا وكي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني بمرو في أو فايدات يأنت مروي روجع قيامته كيا أو أفا مرو في ما سعى يعني الذي سعى بنفسه أن عمل بنفسه أو شلية باش أو مرو في بخوكري أو, أو عمال صالح أو مرو في بخوكري أو دي جهي تمرو في وما بابا من يباش بيت وني أفا مرو في بمناهد وجنا جدايه خوي فيو دي ان اي والله بابي منروكي باج بيها با بيريم منروكي باج بيها يشا بده كفتا برغونه اخرابيه كدنيا بده خوي زو يليت والله يبوج بيها با شومي بمشي مقاهته جواباته وان ليس للانسان الا ما سعى ابو العالم بيجي باشيا شو عمل صالح نا غير يترموا الا يمروي بخكري جان مروفي مباشرهن كربيت يام مروف سببيك مش كجار هي مروفي بخكري وجار هي مروفي سببش كيف تقول قرآن إن شاء كيف دهي خير ده جاتمي و ده بتشهي چونك تو چي؟ تو سببش يعني دايكوباب سبباً من يهى بو باشير مروو بي وا او سبباً هل وكي بي عمبال بجي صلى الله عليه وسلم من مِنْ كَسْبِهِ بچي كي مروو بيش هرد شئ مروو بيه؟ هل شورا مروو بيه؟ من شورا دايكوبابا و هند او شته بچي كان من يهى ده دايكوبابا چونك دايكوب ب آ هاات سر دنیا آمرووی بو باشب بین رووی اغلب جه نی کیم دا که ک با بیایونه نشته بی خو خوفره دین که خوفره قرآن که خوفره اسلام که کی می ه کو بشت والام بری و بد خرابیه و گنه حشرکه و کفره بری او ب سبب اوید بی سبب سبب خیر دیگهه پس دی. هر بل مقابل یه دیش به بشنایتل خره، یعنی که دا که با ب بچ خوفه نوش کرده، إسلام أدرس كر فيره، عقيدة كاراس كر فيره، شوية باش كر المحتاجة بشي قد خير ده قاية تبقى كاملية و ده خير قاية تبقى كبابة تبقى كيف سبب بنا وان هر كساكي اكي فيره شوية كباش كتت وان دمرو بسببه نغش هل دشتت بن في وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإمام الشافعي رحمته خد اللبين بجد أف آيات الدليل سالهنده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كي عمل صالح خير بمروفينوات إلاي او امروبي بدستخوا كري يعانيش مروف سبب بي تيدا يعان مروف سبب بي بجيد وف آهات دايلة سالهنده كا قرآن خاندن ناقه يتا مريا بجد بأن ليس الإنسان إلا ما سعبو كون كي او قرآنات خواندن، او بمريا تتخاندن او مريا تخينيد او ناقه يتخينيد يساها ما دام ليس من سعيه يا بايل ليس من عمل ميريني عدد مجدك اويت الله عليه وسلم. يوان دا بيشتا صحابا يوان دا صحابا بشتيني كان ونیا واخيري آخفنا ولو كان خيرا لسبقونا إلي وشي كان خير تدبو كوه راس تا قرآن بيت القرآن مريا صلى الله پیامبر بيه سال الله علیه و سلم دو مرگ یک دنیا ما افشار بیان می‌کنیم برای چه سر مقبره؟ چه جل جنازه؟ چه سر پشتی قبر دنیا خلاص بیو آخه وقتی سر بی جنازه پیامبر سال الله و علیه و سلم یک گوییه می‌شود برای می‌داندش کتک چهی تمی فایده دیتاه یک گویی استغفرو لی اخیکم واسألو له تدبیده یک دعابو کن استغفار بو کن کرب برای هنگو خوش بید یا نکاکیه خوش کانگو خوش بید گناهدوی خوش رب عمي ثباتي بلد الشيء جابان خوب ده تبا أفا دليل لأنك أفا فايدات جهيتك فايدات جهيتا ملي دعاء مدليلة بهي أفا دعاء مدليلة بهي بشبابو دعات جته مدليلة بهي صدقاء مدليلة بهي فا أفا خيروه ونيات جهيتا وكسو أفا ملي و أفا حديثة في عمبرج بشغوتي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع قطع عمله هر ملوفة كمر عملوي خلاص بي. إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يعني بصع الله عليه وسلم متهركس كمران عملي هات برين وهات خلاص و دي ما هيك عملوي هات إلاي الواسجتان الواسجتانش بود جهنيت كي أو چنا أو سبب بيا علم ينتفع به وي علمش لكري يقول يفان ولد صالح يدعو له او سببية. قال بتشكر لي. عوﻻن هات يدنيا هي سببية. ياديو سبب تشجبيا سبب ص صلاح ويبيا أو باشية ويبيا. ويا سه شوانيه أو صدقة دين جارية. يعني شكر لي. بفخ صدقاتك لي وانيه كصدقات الجارية اكل واخر الدنيا كبشدي ويا ما هذا. هم افهمروا فسببية دليل بهاي. هما هر ايه كونيا بيجت والله قرآن خاند جيتة تي ودليلك يما بيد. شو كي يا دليل كونية أشكره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإن هذا هو صدقة ومريبك؟ نعم، صدقة جديدة قرباني شكوره؟ صدقة جديدة، بس قرباني أو دبنته بسار ويأو مريد هكا واسيات كربية <تصفيق> وناثر كربية هكا درسته بوهيته كرنو ديگاتي بس هكا واسيات ناكربية وناثر ناكربية ناكت استقلالا نعتوب ومريبكو جي ناكت ونهاتنا مدلية ناكتنا بس جي عدتو شيء بناید بجنه تبعا تبعا چی؟ یعنی تو بخوب اکوشی بشی موجی آراب خود ده خیرای بگین منو من یا صاحب امری و من او اینگه بس که بس بویید بیده بگوشتن او من چو داییی پیناه دید جا با ایکی بوا ها که عمل صالح ناگهی تمرویی یکسا که ایلای تی بیامه چه به هبید ایلای به مدیل دهیلی بدعای هاتی، صداقه ما او و او حدیث ده هاتی، و او چی که که صالح بید، و او دعا بوده که بود خوب که تیان هر خیره که باشه که که او ما دهیلی بانه هاتی، او بجد و قرآن دهیلی بینید، ما چه دهیلیش بینه هاتی؟ هندش امام شافعی رحمتا خلاله بید، افعاته بودی دلیل اسانه که ایک حرفا قرآنه نگهیتا خیره وی نگهیتا أما ونيا قرآن رب العالمين بما يأين يا خليك أم بخبخين أم عمالي بيبين أم دي بجي وأن سعيه سوف يرى ورب العالمين بجي أو شول أو عمالي مرفتكاد سوف يعني جيرك واجب عروشة قيامتها يرى دهيتا تديتا جاء مفسر مفاسرة يراه بنفسه ولكن هذه ودي معناه افضل يعني افضل من افضل من افضل من افضل من الله عملكم افضل من خوده و پیان بس الله علیه و سلم و ایماندار و جاقیمت همه او ده بو ایماندار و بو خلکیش دهید ده دیار کرن او عمل مروف کن و یه گوتی اوش مزگینی را با ایماندار او عمل باش و او شویر باش کرین که کتاب ها دنه دس و دسته غاسته و جاقیمت همه خلکی و نیاد دنیش و همه خلکی دن و ده همه بینن و او اوش دیسه که دهید أبشرها بواشكبوا دي ما ندوره. وفوات دليل سر هندية شكل مروف سحقتها أو عمـ عمـ عملي هو أبد كذ وشو لا تكذ وشو مروف في الشارم ببيت مروف بشتاء لايا رب العالمين وان جاء مروف شور بيت وعمله خراب تدها بيت وعالم همو ببنيه وان جاء خرابيته ده دهين ناف صحيفة عملي مروف ده وكتابه مروف ده جناحه خرابيته ده دهين ملوف تيوا ساحكا دي عملي خوبوهاش كات وي عمالي بكات او رجا قيامته سري ملوي بي بلنبيت وملوف ريا كاسبي بشتلالي راب العالميني ثم يجزاه الجزاء الأوفاء بشتي رب العالمين رجا قيامته بجيت همو ملوفك دي جزايا خوال دتاوه كامل يزور يماظن او ملوفي باشي كري راب العالمين هندي عملية صالح جزائنا تبقى قلق قلق بطر دهتبقى ده اوه شلوية باش كرين و صالح كري جار شلوية باش كر بيت هل حسنة كر بيت رب العالمين نا اك حسنة دهتبقى ده ها ده ده هتوها فصد هتوه رب العالمين حس كر كات بوزور خرابيش و اوه خرابش كري گناحو خرابش كري اوه شكا ال رب العالمين فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سيئات وخراب بيو بناحيت وادي بكتا باشي وهكا او جناح كرين شرك وكفه سيدانوبيد البرشر كده وبن ابي شونيا وتوباش توباهكا كربيد ابرعامين اللي يخوج بتوبا كما يجلب بنا حسنات هكا توباش ناكر بيد البرشر كده هذا ابرجع قياماته بن يد تحت المشيئه بيد بن حاسك النار بالعامين دبي بعد كرب العامين اللي يخوج بيد وبهكا رب العالمين حسناك اللي خوش بيت وحسكر عقاب بخود ونه عذاب دهند خود بو هل كتن كي ده رب العالمين عذاب داد؟ سيئة. سيئة واحدة ابا ثم يجزاه الجزاء الأوفا <تصفيق> يعني بو باشية رب العالمين غلق زولتا دادتا به اما بو خرابيه ایک خرابي, خرابي زيتر بناية تنميسين ظلم الكسي نهاية كرام بالعكس همو رجاء قياماتيان فضل أو باشي رب العالمين قال عبدالحودكات يعني إش عدالته همو ظلم الكسي نهاية كرام خول كيش نهاية كرام خول كافرة شنهاية كرام خول مشركة شنهاية كرام الكسي ثم يجزاه الجزاء أو فا يعني همو مرورك دي جزاء أخوار دي جزاءك درست يزور ترق العملية بباشي كري و كري رب العالمين ونياء هند جزائده و هندی عملی وکری زیاد به زدان عقد آخر دعوانا الله وسلم على خير خلقه